بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد لذلنا مع سؤال الحادي وثلاثين وهو ما دليل الصلاة والزكاة وسبق أن تكلمنا عن الصلاة من حيث ادلتها وكذلك ما يتعلق بها من مسائل مهمة كحكم من جحد الصلاة أو استكبر على فعلها وكذلك حكم من أقر بها وتركها لنوع تكاسل أو تأويل وأما اليوم فنتحدث عن الزكاة ما دليل الزكاة ذكر الشيخ حكم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة الدليل على الزكاة كذلك و فضمن هذا الدليل كذلك الدليل على الصلاة ولذلك قرم بينهما كما سبق قال الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فهذه الآيات ذكرها في معرض الاستدلال على فرضية الزكاة وأما الأدلة فهي كثيرة يعني حول الزكاة وفرضيتها فهي كثيرة ولعل من ذلك كذلك ما جاء الدليل على وجوبها منفردة وما جاء الدليل به على وجوبها منفردة قول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطفرهم ونزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليهم الصدقة المقصودة هنا في هذه الآية هي الزكاة الواجبة وقد جاء أيضا في الكتاب والسنة ما يرهب من منعها وتركها فقد جاء الوعيد في حق مانعي الزكاة قال الله سبحانه وتعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبالهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فهذه الايه ايضا فيها وعيد من منع الزكاه وقال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه عندهم المال الذي فيه الزكاه ولا ينفقونها في سبيل الله واعظم ذلك أن يكون الإنفاق فيما أوجب الله فيما أوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة الواجبة فمن منعها كان هذا عذابه يوم القيامة يعذب بهذا المال يعذب بهذا المال وأيضا جاء في حق مانعها في السنة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد يوم القيامة بقاع قرقر ططأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماة ولا مكسورة القرن أمواله التي كان يعني يحبها وبسبب هذا الحب أمسك وامتنع عن إخراج الزكاة هذه الأموال يوم القيامة هي التي يعذب بها فيعذب بجنس ما كان يحب وبسببه غذبك فذلك من يعني عذابه يوم القيامة والزكاة كذلك ثبتت البيعة عليها فإنه كل من كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يباجع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يذكر أمر الزكاة كما جاء في حديث جليل رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم فالزكاة أيضا عليها البيع بما يدل على وجوبها وعظيم فرضيتها في الإسلام والنصوص كثيرة في ذلك بما يدل على ودوبها وحرضيتها وأنها ركن من أركان الدين وأما حكم مانع الزكاة فكما ذكر المصنف في السؤال الرابع والثلاثين ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه ما حكم ما من جحد واحدا منها يعني من الأركان الأربعة بعد الشهادتين أو أقر به واستكبر عنه فما حكم هذا الإنسان قال في الجواب يقتل كفرا وغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون يعني الذي يجحد الذكاء ويمكر فرضيا هذا كافر بإجماع المسلمين وهذا يحكم عليه بالردة يحكم عليه بالردة ويقتل عقوبة له على ردته بسبب دحديه لهذا الفرض دحديه لهذا الفرض وهو الزكاة وأما من كان مقرا بوجوبها ولكن منعها لبخل أو نحو ذلك فقد ذكر في السؤال الخامس والثلاثين قال ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل أقر بالزكاة هو يقصد الأركان أربعة أخرى أقر بالزكاة وهي أحد الأركان أقر بالزكاة وتركها بعد ذلك لنوع تكاسل أو تأويل تأويل يعني يدخل فيه البخر أو تأويل اسف يدخل فيه النظر في مثلا دليل وتحريفه ويدخل مع ذلك ايضا البخر أنه يعني يمنعها مع إقراره بها بخلاً. وأما التأويل فكما حصل مما مع الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن هناك من منع الزكاة وكانوا جماعات كبيرة من الناس فهؤلاء منعوا الزكاة وقالوا إنها لا تؤدى إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك هو أمر الله تعالى وتاولوا قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إلى آخر الآية أن قول الله عز وجل خذ إنما هو محصور في النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعم كذلك كل من ولي أمر المسلمين بعدهم فتاولوا ذلك فمنعوا الزكاة فهؤلاء ما حكمهم أي الذي أقر بالزكاة لكن تأول الذي أقر بالزكاة لكن بخل ومنعها غير جحت غير جحت قال في الجواب في السؤال الخامس الثلاثين قال واما الزكاة فإن كان مانعها من لا شوكة لهم أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء مما له لقوله صلى الله عليه وسلم ومن منعها فانا اخذوها وشطر ماله معها وان كانوا جماعه ولهم شوكه وجب على الامام قتالهم حتى يؤدونها قال للايات والاحاديث السابقه وغيرها وفعله ابو بكر والصحابه رضي الله عنهم اجمعين فيقول ان الذي اقر بالزكاه واعترق بفرضيتها لكنه منعها تأولا كالذين منعوا الزكاة في زمن أبي بكر أو منعها بخلا ما حكمه قال أما فإن كان مانعها من لا شوكة له من لا شوكة له يعني فرض أو نحو ذلك ولا شوكه له لا قوه له يعني يعني تواجه الحاكم وتواجه يعني إمام المسلمين قال أخذها الإمام منه قهرا إنه تأخذ منه قهر تأخذ منه رغما عنه يعني يؤتى ماله وتؤخذ منه الزكاة قال ونكله بأخذ شيء من ماله يعني يعاقبه نكالا له وعقوبة له أنه منع الزكاة بأخذ شيء آخر غير الزكاة وهو قال بأخذ شيء من ماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإنا اخذوها وشطر ماله وشطر من ظاهر الحديث الحديث صحيح ظاهر الحديث ان من منع الزكاة اخذت منه ان كان لا شوكث له اخذت منه قهرا ويؤخذ منه شطر ماله الشطر يعني النصف ويؤخذ منه نصف ماله عقوبه لك. لكن هذا الكلام من المصنف رحمه الله ليس مسلما به عند عامة العلماء وعموم أهل العلم إنما هذه مسألة اختلف فيها اختلفة فيها والراضح في هذه المسألة والذي عليه جماهير أهل العلم أن مانع الزكاه بخلا أو تأولا تؤخذ منه قهرا وإذا كان فردا يعني تؤخذ منه قهرا ويعذر على تأويل هذا الحديث على فهم هذا الحديث وان كان بعض العلماء علماء كانوا ضعفه فالشافعي رحمه الله يؤخذ منه أي يؤخذ منه من شطر ماله من شطر ماله يؤخذ منه من شطر ماله أي يؤتى بماله كله يؤتى بماله كله ثم ينصف هذا المال وينظر إلى أي النصفين أحسن أي النصفين أحسن فيؤخذ من هذا النصف أحسن القدر للزكاة يعني تؤخذ اذا فقط لا يؤخذ شيء زائد لكن تؤخذ بطريقة معينه وهي ينصف مال وننظر في النصف الافضل وناخذ من النصف الافضل وهذا خلاف الاخذ في عموم اخذ الزكاه من عموم المسلمين المقرين بها فإنه إذا أخذها الإمام من المسلمين المقرين بها المؤدين لها يأخذها من أوسط المال من أوسط المال وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وهو يرسلهم لأخذ الزكاة قال إياك وكرائمة أموالهم إياك وكرائمة أموالهم كرائم المال اللي هي أنفس المال أنفس المال وأحسن المال أحسن شيء عنده لا تأخذ من ولا تأخذ من الرديد والأخذ يكون من الوسط أما هنا فعقوبه لهذا الإنسان تأخذ منه الزكاة رغما عنه وعقوبه له تأخذ من أفضل ماله يعني نصف المال هذا أفضل من هذا ثم تأخذ من النصف الأفضل هذا على تأويل بعض أهل العلم لكن في العموم الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا تأخذ أو لا يأخذ منه فوق الزكاة شيء فوق الزكاة شيء هذا على ظاهر وإلا في الحديث بعض العلماء من الجماهير يضعف الشافعي رحمه الله يقول إن ثبت قلت به وكذلك بعضهم يقول بالنفس فخلاصة المسألة أنه يؤخذ منهم الزكاة قهرا يؤخذ منه الزكاة قهرا هذا الذي عليه جميع العلماء ومختلف في مسألة يعني أي شطر من بعضهم كما ذكرنا قال إن لفظ الحديث وإن آخذوها من شطر ملي مش واد من شطر من لكن الراجح أنه لا يؤخذ فوق قدر الزكاة ويجوز للإمام أن يعذرهم يعقبهم على أنه فعل ذلك وادبه بأي نوع من التأديل من باب التأذير وأما لو كانوا جماعة قال وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدونها كانوا جماعة مثل ما كان من أهل من أهل البحرين الذين منعوا الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم متأولين كانوا جماعة, كانوا جماعة. فهؤلاء يقاتلهم الإمام يقاتلهم ويرسل إليهم الجيش يقاتلهم وأخذ منهم الزكاة رغما عنهم أيضا ويأخذ منهم قهرا لكن بالقفال لماذا لأنهم لهم شوكة لأنه لو أرسل اليهم رجلا مثلاً من أصحابي أو من الناس يطلب منهم لم يستطيع وهذا عليه الدليل بفعل أبي بكر رضي الله عنه بل في الحقيقة فعل أبي بكر هذا جاء الدليل بمنطوق فعله في السنة في السنة وذلك كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز خالد بن الوليد لغزو بني المصطلق بني المصطلق في هذا الوقت كانوا مسلمين كانوا مسلمين فجهزهم النبي صلى الله عليه وسلم لغزو بني المصطلق لماذا حين بلغه أنهم منعوا الزكاة انظر يقاتل من منع الزكاة ولو تأولا يقاتل إن كانوا جماعة قال ولم يكن ما بلغه عنهم حقا وكان باب المستلق النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم من ياخذ منهم الزكاه فحصل يعني خطا في المساله كما في هذا الحديث قال فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبه الى الحارث بن ابي ضرار اللي هو سيد باب المستلق ووالد السيده جويريه بنت الحارث رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارسل او بعث النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبه الى الحارث بن ابي ضرار ليقبل ما كان عنده مما جمع من الزكاه حارث بن ابي ضرار سيد قومه يجمع منهم الزكاه ويرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم فلما انسار الوليد بن عقبه حتى بلغ بعض الطريق فرق اي خاف الوليد بن عقبه كان بينه وبين بعض بني المصطلق عداوه فلما اقترب من يعني بلدهم ويعني أرضهم يبدو والله اعلم أنه رأى شيئا ظنه أنه يعني يعد ليه لأجل إيذائه أو نحو ذلك، فتعدل تعجل ورجع من غير أن يتحقق ورجع أي قال فرجع حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحارث قد عن الزكاة وأراد قتله دي كانت منه يعني غير حقيقي قال إن الحارث قد عن الزكاة ولعلهم ظن من بعض الأحوال أنهم يريدون قتلهم ونسب الفعل للحارث بناء على أن الناس يؤخذون بما عليه ملوكهم وأمراءهم قال يا رسول الله إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث البعث إلى الحارث ابن ذر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك غضب النبي صلى كيف يقعد هذا؟ فجهز النبي صلى الله عليه وسلم بعثاً جيشاً وأرسله الى بني المصطلق وأقبل الحارث بأصحابه حتى استقبل البعث حتى استقبل البعث حتى اذا استقبل البعث وفصل عن الملينه لقيهم الحارث الحارث بن ابي ضرار زعيم بني المصطلق لما تاخر رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو مندوب الزكاة لما تاخر فالحارث خاف أن يكون هناك شيء وأن يكون الرسول, صل... الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليه مثلا وعلى قومه أو نحو ذلك فخاف من ذلك فحمل الزكاة أو زكاة قومه وانطلق يريد المدينة جايب له بالصدقات ففي الطريق لقيه البعث الذي جاء إليه ليأخذ منه الزكاة قال حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة يعني البعث استقبل يعني طريق السفر وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا هذا الحارث فلما غشيهم يعني قابلهم قال لهم إلى من بعثتم أنتوا رحيم المتلهزين كده المين قالوا إليك قال ولما قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن يكون فزعم أنك منعته الزكاة من قتله قال لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته البت ولا من يكون نعم قال فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم منعت الزكاة وأربت قتل رسولي قال لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا اثاني ولا أقبلت إلا حين احتبس علي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ما أقبلت إلا خشيه يعني أن يكون هذا التأخير فيه أمر خشيت أن يكون سخطة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قال فنزلت الحجره يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فكان هذا أو هذه الحادثة فيها دليل على ان المقر بالزكاه لو منعها وكان جماعه ولهم شوكه وجب على الامام ان يقاتلهم وياخذ منهم الزكاه وأن يقاتلهم على ذلك ولذلك قال أبو بكر لما منع الناس الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم متاولين وجاء إليه بعض الناس كعمر يقول له أتقاتل من قال لا إله إلا الله وقال مثل ما نقول قال والله لأقاتلن لا من فرق بين الصلاة والزكاة من فرق بين الصلاة والزكاة ولذلك من منع الزكاة وكان له شوك وكانوا جماعة قاتلهم الإمام أي نعم وهناك بعض المسائل المتفرعة في ذلك وهي هل يكفر من منع الزكاة بخلا و أو متاولا هل يكفر أم لا هناك خلاف بين العلماء الرادح أم لا يكفر الرادح أم لا يكفر وإن كان هناك من قال من العلماء بكفره وهذه مسألة خلافية وهذه هي المسألة المشهورة في مسألة تكفير من قال لا إله إلا الله في بعض في تركه لبعض أعمال الإسلام. مسألة المشهورة اللي هي المباني الأربعة هي دي المسألة اللي فيها خلاف بين علماء السلف في من يترك العمل يعني نطق التوحيد ولم يعمل هذه الأعمال الأربعة. أما غير ذلك لا كل ده كلام يعني الحقيقة من جنس يعني, الـ الـ الـ يعني المشغبة يعني بث الحقيقة المحدثات من الكلام ونحو ذلك في الناس يعني جعل الاضطراب في الكلام بإلقاء بعض العبارات التي فيها شبه والإتيام ببعض الأدلة التي فيها شبه ونحو ذلك هذه هي المسألة التي فيها خلال بين علماء أهل السنة على من ترك العمل بعد الشهادتين هل ينفر أم لا فهذا هو المقصود بالعمل الذي نقصده يعني الأربع أكام هم دون مختلفين الصلاة والزكاة والحج والصيام أما بقية أعمال الإسلام فهذا كلام آخر نعم ولذلك فالرافح أن من منعها متاولا فإنه لا يفر. اما الجاحد فانه يكفر ويقتل ردة إن الاصر على ذلك بعد استتابته والمساله الثانيه هل يقتل ام لا الراجح انه ايضا لا يقتل ان كان منعها بخلا او تاولا ايضا اما الصيام ناتي الى السؤال الثاني والثلاثي قال ما دليل الصوم ما دليل الصوت ركن من أركام الإسلام قال الله تعالى قال في الجواب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وفي حديث الأعراضي قال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا فهذا وهذه ما الأدلة التي ذكرها المصنف ذكر يعني دليلين من الكتاب ودليلا من السنة والاجماع كذلك على وجوب الصيام أي وجوه الصيام رمضان فالصيام ركم من أركان الإسلام وهو الركم الرابع من أركان الإسلام والصيام هو الامساك المخصوص في الزمن المخصوص بشراءة المحسوسة المعلومة في كتب الفقه. والصوم فرض وركن من أركاب الإسلام فرض في السنة الثانية هو الزكاة فرض في السنة الثانية قبل معركة بدر قبل معركة بدر. وأما حكم من ترك الصوم الآن على يعني أسئلة الخمس هذه التي نحن نمشي معها الدرس الماضي وهذا الدرس ما حكم من جحد واحدا منها يدخل في ذلك الصيام ما حكم من جحد الصيام بإجناع اهل العلم من جحد رقنا من أركان الإسلام فإنه يكفر بذلك ويحكم بردته ويستتاب فإن تاب وإلا ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل قر بالصيام يقول الصيام فرض ويجب علي أن أفعل لكنه يترك الصيام تهاونا تكاسلا ونحو ذلك لكنه يقر بأنه فرض فالراجح كما قيل في الصلاة والصلاة أعظم مسألة تنازع فيها السلب في مسألة كفر تاركة من عدمه إن كان متكاسلا متهاونا فالصيام من باب أولا الصلاة أعظم من الصيام فكذلك فإن نجاح الصيام كافر بالاجماع وأما المتكاسل عن الصيام مع إقراره به فذكر في الحقيقة في الجواب السؤال 35 قال وأما الصوم فلم يرد فيه شيء ولكن يؤدبه الإمام ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثالهم. يبقى إذا كان متكاسل عن الصيام وإن كان مقربي مثل حال كثير من المسلمين في هذا الزمان تجد كثير من المسلمين في رمضان يفطرون بغير عذر وإذا سألتم يقول لك أنا عارف أن أنا غلط وأنا عارف أن الصيام فضل هذا مقرم بالصيام غير الهحد فهذا على الظابح الصحيح أنه لا يكفر وإن كان هو مدرم في فعله هذا وهو يعني يعني يتهم عند العلماء بالزندقة ونحن ذلك ربما لكن على الرابح أنه ليس بكفر على الرابح أنه ليس بكفر لكن فعل هذا فعل شنيع وينبغي على الإمام أو يجب على الإمام أن يؤدب هؤلاء بما يسجرهم عن ذلك بما يسجرهم عن هذا الفعل اللي هو ترك الصيام وقصرهم على هذا الفعل يحبسون يضربون يؤدبون بأي طريقة يعني يعودون بعدها إلى فعل الصيام وأما الحج فقال في السؤال الثالث والثلاثين ما دليل الحج قال في الجواب قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل أي لله عليهم أي حق لله عليهم وهذه صيغة من صيغ الايجاب فالله تعالى أوجب على الناس الحج من استطاع إليه سبيل يعني من ملك الاستطاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب عليكم الحج وهذه ايضا صيغة من صيغ الإيجاب كتب عليه، فرض عليكم كتب عليكم أوجب عليه. نعم وفي الصحيحين والحديث في الصحيحين وتقدم حديث جبريل حديث جبريل هو الحديث الطويل ما الإسلام وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجواد قال الحج أو حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا وحديث بني الإسلام على خمس وذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج ركن من الأركان الخمس، قال وغيرها كثير، يعني هذه الأدلة وهناك غير هذه الأدلة كثير. فالحج ركن من أركان الدين، وهو الركن الخامس من أركان الدين والإسلام، وهو آخر الأركان فرضية. وا اختلف العلماء بفرضيته في سنة كم، ولكنه فرض متأخر على الرضح، فرض متأخر جدا ولعل أرجح الأقوال أنه فرض في العام التاسع، والله أعلم. وأدلة الوجود كما سبق في الآيات والأحاديث تدل على رقنيته فرضيته، ولذلك ما حكم تارك الحج؟ ما حكمه على الحالين أما الجاحد فبلا خلاف يكون كافرا مرتدا فيستتاب فإن أصر قتل ردة قتل ردة هذا الجاحد أما المتكاسد عن فعله مع قدرته مع قدرته عليه والمتهاون في فعله مع قدرته لكما وحبه كثير من المسلمين عنده المال ويشتري ويبيع ويلاك كثيرا ويتمتع بكثير من المتاع دنيا ويترك الحج وينسى الحج أو يغفل عن الحج فقال في الجواب في السؤال 35 في الجواب قال وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالنظر والواجب فيه المبادرة وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا هذه العبارة مجملة فصلها الحد قال فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت أي نعم لكن لا تنسى الخلاف في الفقه المشهور اللي هو على أنه على الفور أو على التراخي وننطوع على الواضح من على الواضح من ملك زادا وراحلا وملت قدره على الحد ولم يفعل فهو على الراجح لأن الحد على الراجح يجب على الفور لمن قدر واستطاع اي نعم. وقد جاءت الأدلة التي تدل على الترهيب من تركيه. فكما ذكرنا فالجاح الكفر أما المقر به لكنه متهاون مع قدرته فهذا الذي عليه الكلام الآن ما حكمه هل يكفر الرافض نوا لا يكفر لكن جاءت الادله ترهب في التهاون كذلك في أمر الحج مع قدرة الإنسان على الحج فقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجب الحج يعني حج الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له لا تدري ما الأمر ما سيكون لعلك تعجز ولا تقدر ولا تجد من ينوب عنك لعلك يعني يعني, يعني يأتيك الموت ونحو ذلك فعند ذلك ستندم تقول يا ليتني حججه وكان عندك القدرة والله سبحانه وتعالى بعدما ذكر يعني ما يدل على وجود الحج قال سبحانه وتعالى في الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن على قال ومن كفر وإن كان على الضابح ليس هذا كفر خروج من الملة إن كان غير زي حج وإنما هذا كفر لنعمة الله عليه أعطاه المال وأعطاه القدرة على الحج ومع ذلك لم يخرج للحد وروى الاسماعيلي باسناد صحيح عن عبد الرحمن بن غن أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من أطاق الحد فلم يحد فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا حديث اسناده صحيح رواه سعيد بن منصور. قال من أطاق الحد فلم يحد فسواء عليه فسواء عليه ما كان يهوديا او نصرانيا يعني عمر بيقول لهم اللي معاه مال وعلم وقدره الحج ومع ذلك متهاون متكاسل مات ان شاء يهوديا او نصرانيا فهو حالك حال كحال هؤلاء والعياذ بالله وروى احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس ان الله كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حامس رضي الله عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل عام أفي كل عام تصور بقى لو كان الحج كده قال فقال لو قلتها لوجبت النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل لو قلتها لوجبت ولو وجدت لم يعملوا بها صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم تستطيعوا ان تعملوا بها والحج مره فمن هو فهو تطوّم إنه هو مره في العمر ومع ذلك هناك من ربما لا يحُد مع إقراره بفرضية الحج لا يحج مع قدرته على الحج ولا يحج فهذا في المسألة التي بين يدينا حكمه على الراجح أنه مسيح وأنه ربما يوم القيامة والعياذ بالله يعذب بسبب هذا ولكنه لا يكفر على الصحيح من أقوال العلماء نقف على السؤال الثالث والثلاثين ما هو الايمان إلى المرة القادمة إن شاء الله فعلا. أقول قبل هذا وأستغفر مرحبا